وسن بسنتهم وسقام على شرعهم إ ل ى يوم الجمع والدين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت ق و ل ل ه وقولوا قول ا سديدا ي ص ل ح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسول ه فقد فاز فوزا عظيما عباد الله خلق الله ا ل إ ن س ا ن م د ن ي ا ن ي م ي ل إ ل ى ا ل أ ل ف ة والاجتماع وينفرو من ا ل و ح ش ة والانعزال و أ و د ع الله في ا ل إ ن س ا ن من الفطر والطبائع ما يجعله ي أ ن س ويتعايش مع بني جنسه في علاقات ا ج ت م ا ع ي ة و إ ن س ا ن ي ة تضيق وتتسع ت ب د أ من ا ل أ س ر ة ا ل ص غ ي ر ة والكيان ا ل أ و ل وتمتد حتى تشمل ه علاقات مع المخالفين لنا في الدين و ا ل ع ق ي د ة من الكفار وقد جاء ا ل إ س ل ا م لينظم هذه العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة وهذه الروابط ا ل إ ن س ا ن ي ة ويضعها في إ ط ا ر صحيح في إ ط ا ر تحكمه حقوق م ر ع ي ة واداب ش ر ع ي ة و أ خ ل ا ق ف ا ض ل ة وقيم ن ب ي ل ة تحكم الناس في علاقاتهم ولن تجد نظاما ً بديعا ً ولا شريعه م ح ك م ة فصلت فيها العلاقات ونظمت فيها الروابط و ا ل أ و ا ص ر بين الخلق كما ذلك في ا ل إ س ل ا م إ ن ه يرتب هذه العلاقات ترتيبا ً دقيقا ً وموضوعيا ً ومنطقيا ً ي ب د أ بالوالدين وهذا شيء منطقي وطبيعي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ً وبالوالدين إ ح س ا ن ا وذلك في إ ط ا ر العلاقات ا ل ب ش ر ي ة وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى وهذا ترتيب منطقي فبعد أ ن تكرم الوالدين ف إ ن للوالدين علاقات ف أ خ و أ ب و ك عمك و أ ب و أ ب و ك جدك و أ خ و أ م ك خالك و أ خ ت أ م ك خالتك وهكذا هي علاقات وبذي القربى و اليتامى و المساكين ترتيب عجيب اليتيم مقدم على المسكين فالمسكين قد يستطيع أ ن يضرب في ا ل أ ر ض ليكسب عيشه و لكن اليتيم قد لا يقدر هذا الترتيب المنطقي في العلاقات الذي يقوم على العدل و على ا ل إ ح س ا ن هو محور و جوهر ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م و إ ن من أ ع ظ م هذه العلاقات وأقوى هذه الأواصر هذه ا ل ف ط ر ي ة ع ل ا ق ة و آ ص ر ة الرحم و ا ل أ ق ر ب ا ء ولذلك ورد ذكر ا ل أ ق ر ب ي ن في ا ل ق ر آ ن كثيرا حتى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له و أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن هذا طبيعي وهذا منطقي وكان يقول ل أ ه ل م ك ة قل ما أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا إ ل ا ا ل م و د ة في القربى لما عادته م ك ة قال لهم لا أ ر ي د منكم مالا ولكن أ ر ي د أ ن تراعوا الرحمه التي بيني وبينكم و أ ن تجعلوا ا ل م و د ة في, في علاقه القربى التي بيني وبينكم قل ما أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ى إ ل ا ا ل م و د ة في القربى تدل على القرب المعنوي والقرب الحسي على قرب ا ل أ ه ل من القلب وعلى قربهم من الجسد فقد يساكنونك في, حي قد يساكنونك في البلد وقد, يساكنون وقد تساكنهم في بيت واحد أ ش ق ا ء قسموا بيت أ ب ي ه م وجلسوا فيه مع بعضهم البعض وهذا كثير ولذلك يقول سبحانه وتعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إ ل ا الله وبالوالدين إ ح س ا ن ا وذي القربى ا ل آ ي ة وفي النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى وفي ا ل ب ق ر ة ليس البر أ ن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب والنبيين و ا ت المال على حبه ذوي القربى دائما أ ق ر ب الناس إ ل ى معروفك و أ ق ر ب الناس إ ل ى إ ح س ا ن ك هم أ ه ل ك وعشيرتك وجامع ذلك قول الله جل وعلا في النحل إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وإيتاء, وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هي ا ل آ ي ة ا ل ج ا م ع ة ب خ ص ا ل الخير والمعروف أ د خ ل فيها شيء تفصيلي هو إ ي ت ايتاء ء ذ القربة لأن إ ي ذي القربى واحترام الرحم لا يكون إ ل ا من نبيل الطبع إ ل ا من رجل حسن الخلق ولا يصدر عكس ذلك إ ل ا من لئيم ا ل أ م الناس من كان لئيما مع أ ه ل ه ومع عشيرته يقول علي رضي الله تعالى عنه علي بن أ ب ي طالب عشيرتك بهم تصول وبهم تطول هم ا ل ع د ة عند ا ل ش د ة أ ك ر م كريمهم وعد سقيمهم ويسر على معسرهم ولا يكن أ ه ل ك أ ش ق ى الخلق بك لا يكن من بين سائر الخلق أ ش ق ى الناس بك هم أ ه ل بيتك وهم أ ق ر ب ا ؤ ك الرحم احتفى ا ل إ س ل ا م بالرحم حفاوه ع ظ ي م ة واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا وهذه ا ل آ ي ة تبين أ ن الرحم ة أ س ا س هذا النوع ا ل إ ن س ا ن ي والبناء الاجتماعي الممتد الذي نراه ي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها و ب س منهما رجالا كثيره ونساء وبالتالي تكونت آ ص ر ه م ه م ة وستضيع ولذلك اختار الله أ ن تكون ا ل ع ل ا ق ة بين الناس رحم ولكن الرحم ة تجسدت ت ت و ا ع ر ض و تعلقت بعرش الرحمن وقالت هذا مقام العائز بك هذا مقام بك من ق ا العائز م م بك ا ل ق ط ي ع ة قالت الناس لن يراعوا هذه ا ل م س أ ل ة سيهجر الشقيق ش ق ي ق ة وسيقاطع ابن ا ل ع م عمه وستتقطع ا ل أ و ا ص ر وتتمزق العلاقات فقال لها أ م ا ترضين أ ن أ ص ل من وصلك و أ ن أ ق ط ع من قطعك ولذلك عنوان هذه ا ل خ ط ب ة المسلم مع أ ق ر ب ا ئ ه و أ ر ح ا م ه بعد المسلم مع والديه والمسلم مع زوجه والمسلم مع أ و ل ا د ه ي أ ت ي الترتيب المنطقي من أ ق ر ب الناس بعد هؤلاء المسلم مع أ ق ر ب ا ئ ه و أ ر ح ا م ه وقد جعلت ا ل خ ط ب ة محاور الفضائل محور الفضائل فضائل و ص ل ة الرحم م ث محور المجالات مجالات ص ل ة الرحم ثم محور, الإشكالات ثم محور المعالجات إ ش ك ا ا ل ت ث محور م ا ل فضائل ومجالات و إ ش ك ا ل ا ت ومعالجات أ م ا فضائل الرحم ف ك ث ي ر ة أ ك ث ر من أ ن تحصر يكفي فيها قوله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أ ب ي طالب الذي رواه البزار في مسنده قال صلى الله عليه وسلم من أ ح ب م ن أحب أن يمد له في عمره و أ ن يزاد له في رزقه و أ ن يدفع عنه م ي ت ة السوء فليتق الله وليصر رحمه لن تجد وصول للرحم يموت م ي ت ة سوء ل ن تجد و ء الا ل ل ر ح م إ وماله في ازدياد و إ ل ا وعمره في ب ر ك ة بل جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من أ ع ط ي حظه من الرفق فقد أ ع ط ي من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ص ل ة الرحم وحسن الجوار أ و في ر و ا ي ة ص ل ة الرحم وحسن الخلق يزيدان في ا ل أ ع م ا ر و ي ع م غ ا ن الديار ص ل ة الرحم تعمر الديار ف إ ذ ا وجدت أ ر ض ا فيها شقاء وفيها نكد وفيها تقلبات وقلق وعدم ارتياح من الناس فسبب ذلك عدم ص ل ة الرحم و ا ل آ ي ة و ا ض ح ة قوله تعالى الذين يقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض أ و ل ئ ك لهم ا ل ل ع ن ة ولهم سوء الدار سوء الدار بكل ما تحمل ا ل ك ل م ة من معنى بل جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم إ ن الله خلق أ ق و ا م ا وما نظر إ ل ي ه م مذ خلقهم مقتل لهم في ناس ربنا خلقهم ومما خلقهم يبغضهم ويمقتل وما بين ع لهم ولكن يثمر لهم ا ل أ م و ا ل ويعمر لهم الديار قالوا وكيف ذاك يا رسول الله قال بصلتهم ل أ ر ح ا م ه م كفار سيئين ربنا خلق وماعيا لهم ك ر ا ه ي ة لهم يكرهم لكن اذا اموال ك ث ي ر ة وديار سمحه قالوا لكن د ج ا و ا من وين قال من صلتهم ل أ ر ح ا م ه م سبحان الله ص ل ة الرحم ع ج ي ب ة بل جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ا ل ج ن ة قاطع أ ي قاطع رحم بل ا ل ر و ا ي ة في الصحيحين بل جاء عند البيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن وجاء عند البخاري في ا ل أ د ب المفرد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا كلام خطير في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تنزل ا ل ر ح م ة على قوم بينهم قاطع رحم هم ما قطعوا لكن قاطع الرحم ق ا ع د في نص صون كلهم ا ب ت ج و ن ا ل ر ح م ة والله هذا كلام يخوف وتتبعت هذا الحديث م ت ر م بالحديث ض ع ي ف فوجدت أ ن غير واحد من السلف كان يفعله أ ب و ه ر ي ر ة في يوم عمل درس والناس قاعدين قال له أ د ع و لينا رفع يدينه وقال ناشدتكم الله أسألكم ب اذا ل ل ه إ كان في الجلوس قاطع رحم فليخرج من مجلسنا ولا يعكر علينا دعوتنا ونفس هذا الكلام ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أ ن ه كان يقول لا أ د ع و ب د ع و ة في مجلس فيها قاطع رحم ف إ ن الدعاء لا يرفع مش من القاطع البدع كان معه قاطع رحم ما بيرفع الدعاء ياخي دي حاج ة ش ي ن ا ق ط ع ت الرحم م س أ ل ة س ي ئ ة جدا و أ ن ف ذ بعد هذه الفضائل إ ل ى مجالات ص ل ة الرحم كيف يصل كيف نصل أ ر ح ا م ن ا أ و ل ص ل ة الرحم ط ل ا ق ة الوجه و ب ش ا ش ة ا ل م ح ي ا ياخي أ انت انت ق ا ه ل الناس كلها دار غروش استقبال كويس يكفي تلاقيه ب و ج ه كويس يكفي هذا بالدنيا أ و ل ه ا ط ل ا ق ة وجه و ب ش ا ش ة م ح ي ا وثانيها و أ س ا س ه ا الرفق واللين وثالثها ا ل م ك ا ل م ة و ا ل م ر ا س ل ة والهدايا والهبات والاستفسار والتفقد والسؤال واحد يقول لي ده كل ما بقدر عليه ا ت ا س ل شنو ده كل ما بقدر عليه ا ل ه د ي ة ا ل ب س ي ط ة والتفقد و ا ل ق ي م ة ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل ر ف ي ع ة وتمتد ق ض ي ة الرحم حتى تصل إ ل ى العفو عن الزلات و إ ق ا ل ة العثرات وتجاوز السيئات والصبر على الهنات لو لم تفعل ذلك لما كانت هذه ص ل ة رحم ل ل أ س ف الشديد كيف يصل الناس أ ر ح ا م ه م البجينا بنمشي له البزورنا بنرد له ا ل ز ي ا ر ة والما جانا الله يعدل علينا وعليه يقول و ا ك ذ ا هذا لا يصلح في التعامل مع ا ل أ ر ح ا م ما ق ي م ة الرحم أ ص ل ا الرحم بتولد ح س ا س ي ا ت لماذا لوجود ا ل أ ر ح ا م مع بعض ولاطلاعهم على أ خ ب ا ر بعض ولوجودهم في ب ي ئ ة و ا ح د ة مع بعض ولسماعهم أ خ ب ا ر بعض ولذلك يحصل الحسد ولكن تبقى ق ض ي ة الرحم رحم م و ص و ل ة و أ ع ذ ا ر م ق ب و ل ة و ه ن ا ت م ح م و ل ة و إ ل ا لما وصلت الرحم واصل الرحم ح ق ي ق ة هو الذي يصبر على أ د ا ه م إ ن لي قرابه اصلهم ويقطعونني و أ ح ل م عنهم ويجهلون علي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له والحديث في مسلم قال لو الله فكاك منهم مش مبدوك وبيسببوا لك مشاكل أ ي ذ ي ل ذاته الله فكاك منهم بس خلاص تاني ما قال كده قال إ ن كنت كما تقول ف ك أ ن م ا تسفهم ا ل م ل ة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ربنا يؤيدك ويرفعك ويكونوا معك ملائكه ليس الواصل بالمكافئ هذه ح ق ي ق ة س ل ة الرحم ولكن الواصل الذي إ ذ ا قطعت الرحم وصلها قديما قالت العرب لا ي أ ك ل ا ل إ ن س ا ن لحمه الزر و حتى لو ج ع ممكن ي أ ك ل لحم زول ميت عشان يحيا لكن ما في زول ب ي أ ك ل لحمه يقطع لحمه م ا في والرحم لحمك وقد قال الناس في ا ل أ م ث ا ل ا ل د ا ر ج ة ا ل م و ج و د ة يقول لك ا ل ض ف ر ما بيطلع من اللحم لكن بقى يطلع بقى يطلع ببنج ي يعمل البنج يطلع لك ا ل ض ف ر بقى يطلع في الزمن ده ارحام إ ل ى د ر ج ة ق ر ي ب ة والرحم كل قريب ب ع ل ا ق ة نسب او ع ل ا ق ة ق ر ا ب ة منك سواء ط ا ل بعدت القرابه او قصرت بعدت أ و ا خ ت ر ب ت أ ي ز ل أ و ل ا د عمك طبعا أ و ل الرحم الوالدين ب ع ض طوالي اخوان الوالدين ا ل أ ع م ا م والعمات و ا ل أ خ و ا ل والخالات بعد ذلك أ ب ن ا ؤ ه م وفي أ ج د ا د ك من الجهتين أ ب ن ا ء أ ب ن عمك وهكذا تنداح ا ل ع ل ا ق ة أ ب ن ا ء عم ي أ ب ي ك وهكذا هي ع ل ا ق ة ط و ي ل ة و ك ب ي ر ة و لذلك قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث وسلم المرفوع بلوا ولو صلى الله بالسلام ابن عباس أرحامكم عن بلو بلو اقول لك انا هدومي و اتبلت اتبليت يعني اصابني شيء بلو بل رحمك ولو بالسلام بلو ارحامكم ولو بالسلام تركب تمشي زور بس تقول ماشي ازور ارحامي في ناس ا بيعملوها اضرب تلفون رسل ر س ا ل ة لو ما ع ن د ه قروش اعمل و ه م س كول خلي رقمك يظهر هناك واقفل الموبايل وما عندك قرش لو مفلس وممكن تعملن في الخمسه ارقام ا ل ج د ي د ة دي اعمل خمسه ارحام ارحام يكونوا في ناس طبعا مما ي ق و ل ل خمسه ارحام ب يشوف ناس الشغل الشغالين معه ا ل يتصل ب بهم ي كثير وعنده معهن شغل طوالي, بيقول طوالي يختار خ م س ة من ارحامك عشان تتكلم م ع ه ب ي ن ص ا ل ق ي م ة وتستفيد من الاتصالات في ص ل ة الرحم ويزداد ويرجع هذا عليك خيرا و ب ر ك ة في مالك وصحتك ف ي وعمرك ف ي وحياتك ف ي ومشاريعك ف ي ص ل ة الرحم وحسن الجوار يزيدان في ا ل أ ع م ا ر ويعمران الديار عجيب و ص ل وصلة الرحم ت ل ف ع ميتة ا ل س و ء ما ب ت خ ل ي ع العلم و ن ت ك ع ب ة ت ص ع ر ل ع ل م ان تتعامل مع العلم ان ت ت ا ل ح ا ل ك ل م ان ت م و ت ي ع م ل ل ك م و ن ت س م ح م ل أ ن ك أ ط ع ت ه ف و ص ل ت ا ل ر ح مع ا ل ت ي أ م ر ك ب ص ل ت ه ا تخيل ل و ك ان ت ا ل ح ي ا ة بغير أ ر ح ا م ل ك ن ب ع ض ا ل ن ا س يقول ا ل أ ق ا ر ب ع ل م ا ر ب ا ل أ ق ا ر ب يقول لك ا ل أ ق ا ر ب عقارب يا ز ل و إ ن ت شنو دابي انت ثعبان او شنو يقول لك ا ل أ ق ا ر ب عقارب نعم ظلمهم شديد و ظلم ذوي القربى أ ش د م ض ا د ة على النفس من وقع الحسام المهند لكن كيف يتعامل مع ظلمهم ليس بالمجارات و لكن ب ا ل إ ح ت م ا ل إ ش ك ا ل ا ت في إ ش ك ا ل ا ت في ص ل ة الرحم أ و ل ا ل إ ش ك ا ل ا ت في ص ل ة الرحم بين الناس تفشي الحسد من ا ل أ ق ا ر ب وقد تحسن إ ل ي ه ويسيء إ ل ي ك وقد تعطيه ظهرك فيطعن فيك من خلفك لكنه رحم ما منه مد وما منه مفر فيلزمك صلته والصبر عليه ولو كان غير رحم لقلت لك فارقه والبابل بجيب الريح سد واستريح كما رواه الناس الرحم د ه ما في ح ا ج ة اسمها في زواجي ح ك ي ل ك يقول لك ب ي ع مولانا وبسوولانا و ب ك ب ل ا ن ا و ب ي ع مولانا و ب ط ع ن و في ا ل ن ه ا ي ة دايرك ت د ف ت و ا يقول لك اها دشنو يقولك ل ودعمي أ خ و ي أ و ل ا د اخوي, اخوي. ودخالتي دارت تقول له البابل ا يجيب ا ل ر ي ح س د ويستريح ا اصوما في البابل ا يجيب ا ل ر ي ح س د ويستريح ا تصبر عليه الرحمه او اديك اختراع امشي ا ل سو غيرن شوف لك د ل ا ل ة وجيب لك ارحام اتنازل من ارحامك دين وغيرن وقولون دايلر ارحام سيوبر ما يعملون مشاكل ي ج ي ب و ل ك من و ي ن ي ع ن ي ما اقريباك يعني يغيرونك ما في ط ر ي ق ة تصبر وما في كلام ا ل إ ش ك ا ل ا ل ث ا ن ي التقاطعات في إ ط ا ر ا ل أ ر ح ا م كثيرا ما أ س م ع مثلا ز و ج ة م خ ت ل ف ة مع أ ه ل زوجها ا ل م ر أ ة مشتاقله مع ن س ا ب ت ه زي ما يقول السودانيين بالدارجيه اخوات الراجل عملوا لا مشاكل و أ م الراجل عملوا مشاكل فتمنع أ ب ن ا ء ه ا انتمار ه م تمنع اولاد ل أ من أ ع م ا م وعماتم و ت م ن ع ا ل أ و ل ا د من جداتم ه و ع د ا د ه م ح ت ى ي ق و ل ل ي أ م ي ج ت ل ي ما تمشي ل عماتك و ع م ت ي ع ن د ه ا مناسبتا ة ب ع أ و ل ا د ه امشي أ ولا ما أ م ش ي طبعا تردد لا ط ا ع ة ل م خ ل و ق في م ع ص ي ة ا ل خ ا ل ق أ م ك أ م ر ت ك ب ك ي ر ة من الكبائر و هي كاسيات ر ح م ف ل ا ت ج ب ه ا و ص ل ر حمك التقاطعات من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت الرحم ل ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل م و ج و د ة ا ل و ا ق ع ي ة يقول لك ا ل أ ر ح ا م الناس يعظمون ص يعظمون اصحاب ح ب يعظمون أ ا ل و ج ا ه ة و ا ل أ م و ا ل من الرحم فيتقربون ويتزلفون إ ل ي ه م ويقطعون ا ل ب ق ي ة فنظرتهم في ص ل ة الرحم ن ظ ر ة م ا د ي ة ا ل ع ن د ه قروش يمشي له ويقول ا ان يكون ا ب خ ب ر ه ما ويقول ان يكون الارحام ويطلق فيهم ايضا اتها ك ا ن الارحام ل ل يطلع الناس كلهم ي ا م ل ن سؤال قلنا ويطلقون من, من برا أ خ ص و أ ر ك ز في زيارتي ل أ ر ح ا م ي على من تجمعني بهم أ م و ر م ش ت ر ك ة يعني عندي معهم مصالح بيتهم سمح وبيقدموا لنا أ ك ل سمح وكان مشينا ا اليوم كان ج ا ي ش ا ر ك معاي ساكت بيدفع لكن في ريحين ما بيدفع, قال ما بيدفع ده انا ما دايره سبعتاشر في الميه قالوا نحن ما بنمشي إ ل ا للناس اللي عندهم قروش هذا معنى الكلام يعني عشرين في ا ل م ي ة قالوا بمشي للبجينه دي بقى ما دين دا ما ا س ل ا م دي س و د ا ن ي ة ك د ه دي عادات البجي تمشي ل ه وزي ما دا قال قال مابنشي م لناس مبجون ا ا ولا شو معرف ما قال مابنشي م لناس م ا ب ج و ن ا قال ت ش و د ه ف... ولكن يقول لك ان تجلس ه ا ل اشخاص يقول لك ان هناك اشخاص يقول لك ان هناك اشخاص ق و ل لك ان هناك ا ش ص ق و ل لك ان ا ك ا ت خ يقول لك ان هناك اشخاص يقول ل ان ا ك ا ا يقول لك ان ه ا ك اشخاص يقول لك ان هناك اشخاص يقول لك ا هناك اشخاص ي ل هناك اشخاص ي و ل لك هناك اشخاص ق و ل لك هناك اشخاص يقول لك ان ع د ه أ ن ا ع ا ر ف يقول لك أ ن ا عنده ا ص ي ان هناك خ ي م ان ن ا ك ا ش خ ي و ل ان ه ا ك اشخاص أ ص ل ه م ويقطعونني قال عادل ك د ه أ ص ل ه م ويقطعونني و أ ح ل م عنهم فيجهلون علي مش جميع مشاكل الرحم يقول لك مرطه ماجاني ولا ي ع ر س ما قال لي مبروك بات نجحت ماجا ء قال مبروك الناس كلها جات الجشعي ا ل ح ل ا و ة والجشعي اللو بارد هو بيدين ومدلدلات ماجا ء بيدين ومدلدلات ساكت ماجا ء قال لي مبروك دير أرحامك حاس ديننا ولكن ا ما ا م أ ر ح أرحامك ما ع د ك ط ر ي ق ة أ ل د م انك ع د ف ت و و ك ذ ا ب ل س مع ت و ا ح د ة ا ل ت ق ولكن لا ت ب ت ع م ل سحر و مع ر و ف ة ب ا ل س ح ر ولكن ا لا و ت ت ع ا م ا أزوره الله ولكن أ ن ا خايفة أ ع ا م ل سحر في أكل وشرب مع الله ص و م في اليوم د ا ك مخصوص وامشي واحني في انك انت ص ا ي م ة أ و إ ن ك انت صايم ة وما ت أ ك ل واحد يقول لي انا م ت أ ك د قريب ذا م ا ل ه من حرام ولما أ م ش ي أ ز و ر و ب ق د م و ل ي أ ك ل وشراب أ ك ل ولا ما أ ك ل م ت أ ك د إ ن ه حرام اي زور وما ت أ ك ل لكن ما يمنعك من عدم زيارتهم حتى ولو كانوا كفارا الرحم الكافر يوصل رحمك تصله ل أ ن ه حق الرحم باق ولو كان مسلما كان له بذلك حقاني حق الرحم وحق ا ل إ س ل ا م ولو كان كافرا يلزمك حق الرحم وتحاسب عليه ل أ ن الرحم المعنيه لما كان رحم مسلما وتقو ا الله ا الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م كافر لكن ا ن ت م ا ش ي منه اين في ا ل ن ه ا ي ة ر ح م ك ما ب تتفك منه تزور و ت ص ل وتحسن إ ل ي ه ب ك ا ف ة أ ن و ا ع ا ل إ ح س ا ن هذا بعض ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل و ا ق ع ي ة التي نسمعها ممن يقطعون الرحم بل من أ غ ر ب أغربي ذلك شخص يقول أ ر ح ا م ن ا لا يريدوننا كيف يقول لك إ ذ ا زرناهم ضيقوا علينا تحسبهم ما ما مرتاحين أنت متوهم ما يا لا أخي يقول خشة لك نحن نجوم ل ق ب اردت ان اكون و ن ا ك اشخاصا ل ا ت ي ق و ل هناك اشخاصا لان هناك اشخاصا لن لي تكون هناك اشخاصا لان ه ل ا ص ك اشخاصا لن تكون هناك الرشوف اشخاصا إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة إ ذ ا بدقك وجيب ي لك البوليس تمشي لهم في ا ل أ ع ي ا د بس برضو تمشي لهم لكن في ا ل أ ع ي ا د وكي تصل بتلفونات ما في مفر من الرحم أ ص ل ا ما... لا أ ج د مفرا من الرحم ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث أ ص ل ا تقول تصل من ا ل أ ر ح ا م من لا يصلك أ م ا تبادل الزيارات هذا لا يحتاج إ ل ى ا ل رحم لو في يهودي ما عنده معي ع ل ا ق ة ن ه ا ئ ي من أ ب ع د محله في الدنيا يجيني أ ن ا برد ل ا ل ز ي ا ر ة دي م ا ذ ا للرحم رد ا ل ز ي ا ر ة لمن زارني هذه أ خ ل ا ق وقيم متفق عليها بين الشعوب و ا ل أ م م ما د ا ئ ر ر ح م أ م ا الرحم قيمته أ ن تصله والا يصلك إ ذ ا فعلت مثله كلاكما قاطع للرحم و ص ل ة الرحم ا ل ح ق ي ق ي ة هنا أ ن تصله ولا يصلك فتواصل صلته وزيارته والله هذا الكلام الله أ ع ل م بل قال في المنابر لكن صعب تنزل النفس والكبرياء والتعقيد و ا ل أ ن ف ه هذا يمنع هذه ا ل أ م و ر آ خ ر هذه ا ل إ ش ك ا ل ا ت ل ل أ س ف الشديد التعالي على ا ل أ ر ح ا م التعالي على الارحام والترفع عليهم صار صاحب مركز اجتماعي مرموق وارحامه بسطاء ومساكين وفقراء فيتعالى عليهم بل يستحي من الانتساب اليهم ما يقدر يقول ديله ع ل ي يخجل يقول ديله ع ل ي ل أ ن ه م لابسين مقطع وكده لابسين مقطع لكن عندهم نفوس كرامة وعندهم ك ر ا م ة وعندهم ع ز ة أ و يقولون بعد أ ن صار مسؤولا كبيرا أ و وزيرا م ر م و ق ا أ و صاحب أ م و ا ل ط ا ئ ل ة ترفع علينا والله في ناس والله في ناس رجال واحد ت ل ق ا عنده عماره ج م ي ل جمال وسيراميك و ف خ م ة و غ ز ا ز وجاي أ ه ل ي ن من الخلاء يجاي ضلو ج ا ل ع م ا ر ة د ي تيحشي البيت يامن تهتنئ أ ز و ر حتى مخلاتو وشايل عصايتو ما ب ي س ت ح ي ما بقول أ س م ع ا ل ب ي ت د ه بيت فخم خطو العصايا ت دبر ه ه ن ا ك ا ل نسكن ا ا شافوك م ي ق و ل و ا ع ل ي ن ا شنو بيعصاياتو يخشو ا ا ل سراميك دبي ه عصاياتو جاي نفسو في ا ل خ ل ا ب ي ع ص ا ي ت و ت ل ق ى ك ا ي أ ي و ة دينها لك تمشي من نون ي عمر ع ر عمر عمر عمر عمر عمر ع م ن عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر م ا الله ع م ل ع م ع م ا ر ة جيت م ن ا ل خ ل م ب ع م ا ر ت ك ر ع م ع م ل ت ع م ا ر ة م ت عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر ع م ت ت ر ف ع ي ع ن ي م ر عمر ع ل ر عمر عمر ع م عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر ي م ر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر ع ا ر عمر عمر عمر ع م و عمر ع م ب عمر ع م ن عمر عمر عمر عمر عمر ع م وما ترفع لمنصبه أ و لمكانته أ و لجاهه أ و لسلطانه أ و لماله على أ ه ل ه أ ب د ا ومن ترفع على أ ه ل ه سقط ولا يحترمه أ ح د ولا ق ي م ة له أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا لما يحب ه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه بعد الفضائل والمجالات و ا ل إ ش ك ا ل ا ت المعالجات كيف نصل أ ر ح ا م ن ا ب ط ر ي ق ة المثلى أ و ل ذلك ليس الواصل بالمكافئ إ ي ا ك أ ن تضع شرطا و م س ا و م ة لارحامك لتصلهم أ ن يصلوك أ و لتعطيهم أ ن يعطوك هذا ليس بمنطق سليم في التعامل مع ا ل أ ه ل و ا ل ع ش ي ر ة ا ل أ م ر الثاني لابد من إ ع م ا ل ا ل أ خ ل ا ق و ا ل س م ا ح ة الرحم لا توصل إ ل ا ب س م ا ح ة أ ن ت لو عندك قروش و أ د ي ت أ ه ل ك لكنك مضايق و زهقان منهم و ما بقابلوك ماذا, ماذا استفدت كما قلت لك في ب د ا ي ة ا ل خ ط ب ة الناس لا يريدون أ م و ا ل ا ل ن الاخلاق س يريدون أ خ ق ا ل أ قبل ا ل أ م و ا ل قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة يتبعها أ ذ ى والله غني حليم جاء في, في السير و ا ل أ خ ب ا ر ق ص ة من أ غ ر ب القصص بنت عبد الله بن مطيع كانت ا م ر أ ة ش ر ي ف ة تزوج بها ط ل ح ة ا بن عبد الرحمن بن عوف ابوه ما يحتاج معروف رضي الله عنهم جميعا ط ل ح ة كان من اجود قريش في عصره ابوه طلحه ابوه عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن سماه على اخيه في الاسلام طلحه بن عبيد الله ف ط ل ح ة كان اجود قريش في عصره اموال وانفاق انفق و أ ط ع م الناس حتى فقر تسمع زول أ ك ل لحد ما بقى ي فقراء في رغبته فعلا لولا ا ل م ش ق ة ساد الناس كله كلهم الجود يفقر و ا ل إ ق د ا م قد ت ا ل ه ا ل ج و د يفقر زول ب يدي ويسخى قام زوجته مره ة و فقران قاعد قتليه ما ا ل أ م إ خ و ا ن ك قال وكيف قالت إ ذ ا كثر مالك زاروك و إ ذ ا ا فتقر و إ ذ ا ا فتقرت تركوك طبعا دي ناس ما كويسين يكونوا معاك لما عندك جروش لما انتفلس ي ت خ ل و منك و ي ن ا ل أ خ ل ا ق و ي ن ا ل أ ص ا ل ة فقال بل ما أ ك ر م ه م دي ناس كريمين قالت كيف قال حال قوتنا حال قوتنا عليهم ي أ ت و ن ن ا وحال ضعفهم عنا يتركوننا حتى لا يكلفونا قالها ي الناس الناس ف ا ض ي ن لما نكون عندنا بيجوا لا يكلفونا لما نبقى ف ق ر ا ن ي ن ويجونا خائفين يكلفونا فوق ما نطيق فنتعلم يا ا ل سلام هذا الكلام ينضح بالنبل والمكارم والفضائل بمثل هذه ا ل س م ا ح ة وطيب النفس يتعامل مع ا ل أ ر ح ا م ويتعامل مع ا ل أ ر ح ا م ب ا ل ط ر ي ق ة المثلى بالتواصل أ ي مسلم ا ل آ ن قاعد عنده رحم في الرحم القريب في البلد ي ع ن ي وبعيد نوعا ما يعني ممكن تلقى ودعم مبوك ساكن في ج ب ر ة عمك في ك س ل ة عمك م ب ا ش ر ة في ك س ل ة البعيد من حيث الرحم والقريب من حيث المكان قريب ل أ ن ه ب إ م ك ا ن ك أ ن تصله ولا ح ج ة لك لو قلت ممكن يا اخوانا كل م ر ة أ م ش ي ك س ل ة نولغ ما تمشي تطلع م ن ه ن ا القريب مكانا و م ك ا ن ة تصله البعيد مكانا والقريب م ك ا ن ة تتصل به اطلع من ا ل ج م ع ة افتح التلفون قلنا و لينا ا ل ج م ع ة وان شاء الله كويسين ودار بارك ليكم وان شاء الله طيبين والعفو و ا ل ع ا ف ي ة ممكن هذا ممكن عندك اخوالك عندك خالاتك عندك عماتك عندك اعمامك عندك ابناء اتصل بهم والمال القليل لا يعتبر ذا ق ي م ة مهما كثر المال ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ة الرحم احتوي ا ل أ خ ط ا ء وتغاضى ولذلك قيل إ ن م ا سيد قومه المتغابي ا ل ل ي ب يشوف ا ل أ خ ط ا ء ويعمل نفسه ما شايفه وما فاهمه استفزاز ل أ ن ه م أ ر ح ا م ه هذا سيد عليهم أسأل أن الله تعالى لفعل يعيننا وإياكم الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم ع ن ا على ص ل ة أ ر ح ا م ن ا وعلى اتباع شرعنا و ا ل ا خ ت د ا ء بنبينا اللهم ع ن ا على شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا يا أ ر ح م الراحمين ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين